تتواصل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبعد نبدا بما الرحمن تبارك تعالى لقائنا الاسبوعي للاجابه على اسئلتكم واستفساراتكم ونبدا بالأسئلة التي لم نتمكن من الإجابة عليها في اللقاء الماضي لضيق الوقت وكان من هذه الأسئلة اولا الفرق بين الحمد والشكر الفرق بينهما ان الشكره اعم من جهة انواعه واسبابه وأخص من جهة متعلقاته والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب معنى هذا الكلام ايه معناه ان الشكره يكون بالقلب خضوعا واستكانه وباللسان ثناء واعتراف وبالجوارح طاعه وانقياد انسان يريد أن يشكر الله تبارك وتعالى على نعمه ونعم هذه هي متعلقات الشكر الشكر يتعلق بنعمه ويكون بالقلب واللسان والجوارح يكون بالقلب اولا اعترافا بهذه النعمه فيما بين المرء وبين نفسه وخضوعا واستكانة للمنعم جل وعلا ثم يعترف بها ظاهرا ويتني على الله عز وجل بها ثم يصرفها في طاعة الله جل وعلا باستعمال جوارحه في شكرها يبقى الشكر الآن يتعلق بالنعمه ويكون بالقلب واللسان والجوارح ولا يتعلق باوصاف الله عز وجل الذاتيه التي هي متعلق الحمد يعني الله تبارك وتعالى نشكره على نعمه ونحمده على سمعه وبصره وعلمه وقدرته وعدله واحسانه ونحو ذلك ف الان بنقول ان الشكر بيتعلق بالنعمه دون الأوصاف الذاتية لله عز وجل فلا يقال شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه وهو المحمود عليها كما هو محمود على احسانه وعدله والشكر يكون على الاحسان والنعم فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس فان الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان والله اعلم سؤال هل تحف الملائكه من يشهد الدروس الفضائيه معلوم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله تعالى في من عنده فهل هذا الفضل خاص بمن يشهد الدروس في المساجد وحلق العلم دون من يسمعها على الفضائيات أو في الأشرطة أو نحو ذلك نقول اولا جاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وابي سعيد رضي الله تعالى عنه انهما شهد على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكه ورشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله فيمن عنده وفي صحيح مسلم فواضح من هذه الروايه أنه لم يبين موضع الذكر قال لا يقعد قوم يذكرون الله هل في بيت في مسجد في أي مكان لم يبين ذلك ويكفي شرف الذكر أن الله يباهي ملائكته باهل الذكر كما روى مسلم من حديث معاويه رضي الله تعالى عنه انه صلى لما خرج على حلقة من اصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال آه الله ما أجلسكم إلا ذلك يحلفهم بالله قالوا آه الله ما اجلسنا إلا ذلك قال اما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن اتاني جبريل فاخبرني ان الله تعالى يباهي بكم الملائكه وهنا نقول هل تحمل الرواية المطلقه في قوله لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكه إلى اخره على الرواية المقيدة ب مجتمع قوم في بيت من بوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم الذي ذكرته اولا من النووي رحمه الله قال في فوائد هذا الحديث فيه دليل لفضل الاجتماع على تلاوه القرآن في المسجد وهو مذهب الجمهور وقال مالك يكره وتأوله بعض اصحابه قال ويلتحق بالمسجد ده كلام الامام النووي رحمه الله انه بيلتحق ب بي المسجد في تحصيل هذه الفضيله الاجتماع في مدرسه ورباط ونحوهما ان شاء الله ويدل عليه الحديث الذي بعده يعني الذي ذكرته في الأول ما قعد قوم يذكرون الله جل وعلا قال فانه مطلق يتناول جميع المواضع ويكون التقييد في هذا الحديث يعني في المسجد خرج على الغالب لا سيما في ذلك الزمان فلا يكون له مفهوم يعمل به فنرجو ان شاء الله تبارك تعالى أن يكون لمن يجلس ل يستمع وينتفع ويعمل من الاجر ما جلس الاخر في المسجد وان كان هذا في الحقيقة لا يمنع ان تكون الفضيله في المسجد أعظم وأكبر لكن لا نحجر فضل الله تبارك وتعالى ونساله جل وعلا ان يجعل لكل باغ للخير ما أراد إنه ولي ذلك ومولاه يقول كنت اعيش انا وأسرتي في كندا منذ وقت طويل قبل أن نعلم أن الهجرة واجبة فبعد أن علمنا هاجرنا إلى بلد اسلامي ولكننا وجدنا أن هناك اختلاف كبير في المعايير الدراسيه ونظام حساب المواد وقد دفع والد الكثير من المال للمدرسة التي سجلنا فيها ولكننا وجدنا أن نظام التعليم هنا متدني جدا فلم نحضر إلا ثلاثه أيام ثم تركناها وراينا ان الدراسه تضرب من أضرب العبث ومضيعه للمال والآن بعد أن راينا هذا كله قررنا أن نعود إلى كندا لاتمام الدراسه ثم إلى أرض ارض الاسلام فلهذا جائز علما أننا كلنا في كندا نطلق لحانا ويلبس النساء النقاب دون ما اي عقبات وكلنا نحضر الجمعه والجماعه ونقيم صلاه الظهر في المدرسة وتحضر او نحضر الحلقات في المسجد وندعو إلى الله بكل حرية كما رايت ابتداء حتى ينتفع الآخرون من المقيمين في ديار غير ديار الإسلام لقد حرم الإسلام على المسلم أن يقيم في بلد لا سلطان للاسلام فيه قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا الم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساات مصيرا وثبت في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا بريء من مثل من يقيم بين ظهراني المشركين لكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى من هذه النصوص من يسافر إلى بلاد الكفر لحاجة شرعية كالعلاج والتجارة وتخصص أو تعلم التخصصات النافعه التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالسفر إليهم فاجوز بقدر الحاجة وإذا انتهت الحاجة وجب الرجوع إلى بلاد المسلمين ويشترط للذاهب في هذه الحالة ان يكون معه علم يدفع به الشبهات وايمان وتقوى وورع يدفع به الشهوات وأن يكون مظهرا لدينه معتزا باسلامه مبتعدا عن مواطن الشر حذرا من دسائس الاعداء ومكائده وبالنسبة للسائل الكريم يتبين من كلامه أنه يستطيع هو واهله ان يقيموا شعائر الإسلام بلا عقبات وبلا اعطاء الدنيه في الدين فنقول لا باس بأن ترجع إلى كندا لاتمام الدراسه والكتفاء بهذا التطور العلمي الموجود في هذه البلد أو ما شبهها ثم تكون العوده إلى بلاد الإسلام ل سد ثغر من ثغور الإسلام ونفع المسلمين بما حصلت واخوانك من علم في هذه البلاد يجب الالتزام بمذهب فقهي واحد الذي يجب الالتزام به هو الدليل الشرعي وما يقتضيه من وجوب وحرمه أو استحباب وكراهه أو اباحه أو نحو ذلك فالله تبارك وتعالى يقول اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون ويقول يا أيها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وعليه فنقول إن أصحاب المذاهب لا المذاهب المدونه الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابلة كلهم نصروا على وجوب اتباع الدليل والاعراض عما خالفه مهما كان قائله فثبت عن جمع منهم أنهم قالوا انصح الحديث فهو مذهبي واذا رأيتم قولي يخالف الحديث فاخذوا بالحديث ودعوا قولي وكان من كلام الامام أحمد رحمه الله تعالى لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الاوزاعي ولا الثوري وهؤلاء هم اعلام الدنيا في عصرهم لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الاوزاعي ولا الثوري ولكن خذ من حيث اخذوا إنما يستفاد من هذه المذاهب في مسألة التحصيل العلمي والتعليم المنهجي ونحو ذلك لكن يؤخذ بكل ما في المذهب سواء وافق الدليل او خالفه أو ينتصر للرأي لمجرد أنني اتبع هذا المذهب او تعلمت عليه أو كذا هذا لا يجوز بنص كلام الائمه أصحاب المذاهب المدفوعه رحمهم الله تعالى وصدق من قال العلم قال الله قال رسوله قالت الصحابه ليس بالتمويه ما العلم نصبك للانخلاف سفاهه بين الرسول وبين قول فقيه فالاصل ان تعض بنواجدك على الأصل أن تعض بنواجدك على ما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهره وما أجمع عليه الأمة وتعلم علم اليقين ان كل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه واله وسلم هذا في المسائل التي صح دليلها واتضح سبيلها أما المسائل الاجتهاديه التي تحتمل القول والقول الآخر فلا باس بالتزام مذهب فيها ما لم يكن المر على قدرة على الترجيح ومعرفه الأقوى في المذاهب يقول قصدي ان الشخص العادي اللي متبع مذهب واحد كالشافعي مثلا يجب أن يلتزم بكل ما جاء بهذا المذهب أنا قلت هذا يعني في سارق بين مسألة دليلها واضح من الكتاب والسنه لا تحتاج اصلا الى لا تحتاج اصلا ان يقول انا شافعي أو حنفي أو كذا لانه في الاخر هيقول الشافعي بيقول في هذه المسألة بالوجوب لقول الله تعالى كذا خلاص اصبح قول الله تبارك وتعالى هو الدليل في المسألة لكن لو على سبيل التعلم كما قلت أو كما هو معلوم عندنا مثلا في الازهر أو نحو ذلك فلا بعت هذا ولكن إذا تبين لك ايا كان حالك ايا كان حالك وتبين لك ان هذه المساله تخالف دليل شرعي فرجع الى الدليل الشرعي ولا تتمسك بي قولي المذهب لمجرد أنك شافعي أو حنفي أو حنبلي أو نحو ذلك لان الكل يحتكم إلى الكتاب والسنه وأول من يحتكم اليهم هؤلاء الأئمة الذين نتبعهم ونستفيد منهم رحمهم الله تعالى وهذه الكلمه التي ذكرتها لكم كل يؤخذ بقوله ويترك الا النبي صلى الله عليه وسلم كلمه مالك عليه رحمه الله تبارك وتعالى فمفيش مانع ان اذا كانت المسألة بالنسبه لك غامضه ولا تستطيع أن تصل فيها الى قول الراجح وليس لك شيخ يرجح لك في هذه المسألة فلا باس ان تأخذ بما جاء في المذهب الذي درجت عليه أو انتشر بين اهلك و بلدتك بني بلدتك فلا بعت هذا ان شاء الله شخص ما كان يصلي لسنوات طويله تاب وقرر ان يواظب هل يجب عليه قضاء السنوات الفائته من الصلاه والصيام جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أنه يلزم أن يقضي ما فاته من هذه الصلوات مستدلينا بقول النبي صلى فدين الله أحق أن يقضى لكن الذي يرجحه شيخ الاسلام تيميه رحمه الله عليه الفتوى هذه الايام أنه لا يلزمه ذلك لان التوبة تجب ما قبلها ولكن الأفضل في حقه أن يستكثر من اعمال الخير والبر لا سيما نوافل الصلاه والله تبارك وتعالى يعفو عنا وعنه لكن لو وجد من نفسه قوة على القضاء وقضى فنرجو أن يتقبل الله عز وجل منا ومنه لكن لا يعرض نفسه للحرج بحيث انه ممكن يمل ويترك الصلاه مره ثانيه والذي دين الله عز وجل به ان التوبه تجب ما كان قبلها وهذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم فاجتهد في نوافل الصلوات ولا تشغل نفسك بمسألة القضاء هذه ولك في هذا مندوحا ان شاء الله ا انا فتاه في الماجستير تقدم لخطبه شاب معادي بلوم وامكانياته المادية محدودة ولكن ملتزم جدا ماذا أفعل اوافق عليه لديني أم اراعي التكافؤ وإذا لم اوافق اكون اثمه ابتداءا لن يكون هناك بإذن الله تبارك وتعالى اثن لو رفضت هذا الشخص لان مساله التكافؤ في الحقيقة ينبغي ان ينظر إليها بعين الاعتبار بمعنى انه وهذا من خلال الواقع والواقع يعني لابد ان يوضع في الاعتبار حال الفتوى يعني الفتوى ليست مجرد نص يلقى بدون ربط هذا النص بالواقع لا يعني الامام بن القيم رحمه الله تعالى لما اتكلم في ضوابط الفتوى ذكر ان من ضابط المفتي ان يكون عالم بالواقع لحتى يستطيع ان ينزل الدليل الشرعي على الواقع المصاحب له ومن المشاهد لا سيما عندنا هنا في مصر لست ادري اذا كان السائل أو السائله من هنا ام لا انه الانسان الذي يكون على درجة ادنى من درجة زوجته في التعليم أو المستوى المادي أو الاجتماعي دائما ما يشعر بنوع من النقص ويأتي عليها بسبب ذلك بنوع من العنف أو نحو هذا ظنا منه أنها تتكبر عليه أو تتعالى أو كذا فغالبا ما تفسد الحياه بينهما والحقيقه الأصل ان يكون الرجل اعلى من المرأة في كل شيء الاصل أن يكون الرجل اعلى من المراه في كل شيء لان الله تبارك وتعالى جبل المرأة على أن تكون تحت الرجل او يعني على الأقل تكون في مستواه فلا يعني نشجع على مسألة اهمال هذا التكافؤ سواء العلمي أو الاجتماعي وان شاء الله الله تبارك وتعالى يرزقك برجل في نفس مستواك أو قريب من مستواك العلمي والاجتماعي لألا يقع بينك وبين هذا الشخص نوع من الغربه في التفكير أو الوحشه في النظر ونحو هذا في الحقيقه انا لا اشجع على الارتباط برجل ادنى من المراه في المستويات العامه سواء كانت ماديه او اجتماعيه أو علميه او نحو ذلك بل الاولى ان يكون الأمر بالعكس لو إن المرأة تحت فهذا لا باس لان هذا هو الاصل ويعني قد يتحرج البعض من قول النبي صلى الله عليه وسلم او القول المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الأرض وفساد كبير هذا في الحقيقة ليس في انه لا ينظر إلى الامور الأخرى نحن نقول ما المانع ان يكون الشخص صاحب دين وعلى علم وخلق ومستوى مادي ونحو ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قلت انكح المراه قلت انكح المراه لاربع لمالها ولحسبها و جمالها ولدينها فاضفر بذات الدين لكن لو جمع بين الأربعة فهذا لا باس به لكن التحذير ان هو صاحب الدين ينحى ويقدم عليه من ليس عنده دين بالكليه فهذا هو الذي يكون فيه فساد لأن هذا الرجل الغير المتدين سيظلم المراه وياخذ بيدها إلى الممنوع أو أسباب الضلال ونحو ذلك فهذا هو الذي يفهم من الحديث والله اعلم بالنسبه لسؤال تارك الصلاه مده طويله هل كان كافرا بطركها قبل ذلك وعليه لم تجب عليه القضاء أه سبق أن اجبت عن هذه المسألة وذكرت أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تارك الصلاه هل يكفر بتركها أم لا يكفر والنصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تكفير تارك الصلاه العهد الذي بيننا وبينه الصلاه فمن تركها فقد كفر والحديث الآخر بين الرجل والكفر او قال الشرك ترك الصلاه هل الكفر هنا هل الكفر هنا هو الكفر الأكبر المخرج من المله ام الكفر الاصغر اللي هو الكفر العملي هذا هو محل الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فالجمهور على ان ترك الصلاة تكاسلا ده من الكفر العملي الذي لا يخرج من المل والحنابلة رحمهم الله أو اصح الرويه عن الامام احمد في هذا الأمر أنه يكفر ويخرج من الإسلام واختلف الحنابلة أيضا فيما بينهم هل يكفر بترك صلاه واحدة متعمدا أم لا بد أن يكون تاركا للصلاه بالكليه الظاهر والله تعالى اعلم انه لو كان تارك للصلاه بالكليه لا ينبغي ان يختلف في تكفيره لانه لا يتصور ان رجل يكون عنده ايمان صادق أو ايمان صحيح ويعيش ويموت دون أن يركع لله تبارك وتعالى ركعه والخلاف في مسألة القضاء وعدم القضاء رجع إلى قاعدة أصولية هل القضاء يجب بأمر جديد أم يجب بالأمر القديم يعني الآن مثلا الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاه وحدد اوقاتا للصلاه طيب لو خرج وقت الصلاه هذا هل نحتاج إلى دليل جديد يقول الصلاه التي فاتت اقضها أم إن التكليف الاول اقيم الصلاه يعني ما لم تصلي فيلزمك أن تصلي حتى وان خرج الوقت جمهور العلماء على إن القضاء يلزم أمر جديد إذا خرج وقت يعني بالنسبة للعبادة المحدده لوقت إذا خرج وقتها يبقى لابد من دليل جديد يوجب عليه الاتيان بهذه العباده الحنفية يقولون إن الأمر الاول يكفي ولا يلزم أمر جديد لكن الحقيقة راي الجمهور هنا اقوى والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من نام عن صلاه أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفاره لها إلا ذلك دل على ان ده أمر جديد يلزم النائم أو الناس بالقضاء لكن ليس عندنا أمر جديد في الحقيقة ظاهر يلزم المتعمد التركي القضاء إلا الحديث اللي اشرت اليه ان دين الله عز وجل احق ان يقضى لكن الحقيقه الدليل اعم من الدعوه وكما قلت إن اللي عليه الذمه الآن انه لا يلزمه القضاء ولكن يستكثر من اعمال الخير والبر لا سيما نوافل الصلاه المساله ابعد بعض الشيء من مسألة الكفر لانه لو قلنا انه كافر واسلم خلاص لا ينبغي أن نختلف في انه لا يجب عليه قضاء أما إذا قلنا انه كفر عمل وانه فاسق أو ظالم أو كذا فيمكن ان يقال ايضا أن التوبه تجب ما قبلها وانه تكليفه ب قضاء الصلوات الماضية لا إذا كان قد انقطع عن الصلاة مدة طويلة قد يمنعها عن الصلاه في اللاحق والاعمال بالخواتيم فيكون فيها شيء من الحرج والمشقه فيعني في قواعد الشرع تتفق مع التيسير عليه لأن الله تبارك وتعالى يحب لعباده أن يستقيموا ولا يكلفهم عناء أو حرج والله اعلم احد الاخوه يقول شيخنا نحن على مقربه من الشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله شيخ عالم جليل بارك الله فيه فوق رؤوسنا لكن جل طلاب العلم هنا إلا ما رحم ربي متعصبين له ولا يسمعون لمشايخنا الآخرين الأجلاء فإذا تقدم لأخت طالب علم عند الشيخ وملتزم الا انه متعصب للشيخ بمعنى أنه يقول صراحه أنه لا يسمع إلا للشيخ فقط ولا يأخذ علم من غيره ولو كان أقل تعصبا يقول انه يأخذ من الآخرين رقائق فقط فهي ترفض علما منها بان هذا تعصب مذموما فكل يؤخذ منه ويرد ولما نجده منهم من تعصب شديد فمنهم من إذا وجدنا ندرس عقيده للشيخ ياسر برهامي مثلا يحذرنا فدراستنا تكون اشبه بالسريه وبالطبع منهم المعتدل الوسط اقول وان لله وانا اليه راجعون ويا للاسف والحسره على ما ال اليه حال طلاب العلم ان كانوا فعلا طلاب علم فالشيخ حفظه الله تعالى وهو من الشيوخ الكرام احسبه من أشد الناس ذما ومحاربه للتعصب حتى ولو كان لشخصه وما دار بينه وبين الدكتور ياسر حفظه الله ما هو الا نوع لذمي وتقريع والتشنيع على التعصب فكيف يتعصب له وهو يذم التعصب ويمقته ويقاتل من أجل تنحيته عن واقع وحياه المسلمين هذا من العجائب التي يعني لا يتصور أن تدور بخلد انسان يرجع الا يرجع هؤلاء للشيخ ويسالونه يا شيخ نحن لا نسمع الا لك ولينتظروا ماذا يقول لهم سيجدون التوبيخ والتأنيب ما يحملهم على عدم التعصب هذا فالتعصب مذموم حتى ولو كان لافضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم ويحضرني هنا ما اخرجه نبطى والآجر وغيرهم عن يعني واقعة دارت بين ابن مسعود ومعاويه رضي الله تعالى عنه فمعاويه يوجه سؤال الى ابن عباس فيقول له أنت على مله علي يعني ماشي تبع علي أو على طريقه علي أو نحو ذلك فقال لا ولا على ملة عثمان ولا على ملة عمر ولا على ملة ابي بكر انا على مله محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله مع أن هؤلاء الاربعه ومن شابههم امرنا ان نتمسك بغرزهم ونعض بنواجذنا على سنتهم كما قال عبد في حديث العباض بن ساري رضي الله تعالى عنه فإنه من يعيش منكم فسيره اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد ولا أحد ينكر ان هؤلاء الأربعة الذين نفى ابن عباس أن يكون على ملة واحد منهم من الخلفاء الراشدين بل هم الخلفاء الراشدون ومع ذلك اشار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لا يجوز حتى التعصب لواحد من هؤلاء فكيف يقال بالتعصب ل فلان او علان وانا اقول الشيخ نفطه يرفض هذا تماما ويحاربه بكل ما اوتي من علم وقوه فليتق الله هؤلاء الطلاب وليبحثوا عن الخير حيثما وجدوه ويبحثوا وال... عن المصلحه اينما وجدت فالحكمه ضاله المؤمن اينما وجدها فهو اولى الناس بها ثم اني اقول هؤلاء الاخرين الذين يستترون ب او حلقات تعليمهم لماذا ولما ايضا التعصب ما هو المشكله ان تعصب يقابل بتعصب وما اشعل فتيل الفتنة بين الشيخ وغيره الا هذا التعصب من هؤلاء الاغرار الذين لم تقلم اظفارهم في العلم بعد يبقى هؤلاء تعصبوا للشيخ رسلان والاخرون تعصبوا لشيخ ياسر واصبحت المسألة تعصب في تعصب وانا انصح دائما بانه عندنا من كتب وتقعيدات وضوابط العلماء السابقين الراسخين في العلم الذي لم يختلف عليهم ما يغنينا عن مدارسه كتب احياء لا تؤمن عليهم الفتنه ولم يجتمع الناس على قولهم انه صواب فلماذا يعني انا أيضا كما أقول ان التعصب لفلان بعين مذموم فلماذا التعصب لكتاب بعينه أيضا واحوله من القيل والقال والمؤاخذات صحه أو لم تصح الكثير والكثير فالحمد الله عندنا كتب إن كنا يعني نريد لغه قريبة او تقعيدات سهله او نحو ذلك كتب الشيخ محمد بن رحمه الله لا يختلف عليه في تاصيل العقيدة السلفيه الصحيحه كتب الشيخ ابن باز يعني يكفي مثلا عن منة الرحمن مثلا ان احنا ندرس كتاب زي كتاب التوحيد مثلا الشيخ محمد بن عبد او القول المفيد الشيخ بن عثيمين وهنا مطمئنين لان الحي لا تؤمن عليه الفتنه كما قلت والناس لم يجتمعوا على صحة قولي هذا الحي أو نحو ذلك فيعني نرجو ان يكون الأمر فيه نوع من الانصاف والجدية في التمسك بالحق وبذل الجهد والوسع لمعرفة الحق دون أن نربطه باشخاص والقاعدة اعرف حق تعرف أهله وما كان من شيء يؤدي إلى شقاق واختلاف وفرقه ليس من الإسلام في شيء نعم قد يوجد اختلاف ولكن اختلاف يؤدي إلى فرقة وشتات وتبديع وتفصيق ومحاربات واتهامات متبادلة ونحو ذلك هذا ليس من الإسلام في شيء ومن أراد أن يراجع هذه المسألة فليرجع الى كلام الشطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات في مسألة الخلاف المقبول وغير المقبول والله تبارك وتعالى يوصلنا واياكم بالحق ويخلصنا وإياكم من هذا التعصب الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ب دعوه الجاهليه ثم وصفها منتنا لما قال القيل طبعا أكيد السائل الذي يجعل يذكر هذا الكلام يعرف الحديث كيدا ويعرفه امثاله من هؤلاء المختلفين لما قال الانصار يا الانصار وقال المهاجرين يا المهاجرين قال رسول الله ابي دعوه الجاهليه وأنا بين اظهركم مع لم تعرف البشرية قط وصفيني أعظم من وصف المهاجرين والأنصار يكفي أن الله تبارك وتعالى الذي وصفهم بذلك او لقبهم بذلك والسابيكون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وهذا لما صار الاسم سببا للتعصب ذمه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه دعوى الجاهليه ثم قال دعوها فانها منتنه فلماذا يعني مع ادعاءاتنا بأننا على المنهج السلفي ونحو ذلك نتعصب ونحارب من يتعصب لغير المتعصب له يعني نتعصب لشخص ثم نحارب من تعصب لشخص آخر لماذا توزن الأمور بميزانين ويكال بمكيالين والله تبارك وتعالى أمرنا بال القسط مع انفسنا ومع غيرنا والانصاف من الإيمان كما قال سلمان رضي الله تعالى عنه والاثر في صحيح البقاري والله اعلم اخته ملتزمه يتقدم لها الكثير بمجرد علمها انه غير ملتحي ترفض مقابلته فهل هي محقه لأن الكثير يعارضها لكثره رفضها وعدم السماح لهم بدخول البيت اللحية ليست كل شيء وليست الدليل على التزامه إلا انها ترفض ظاهره كونه حالق قبل علم باطنه إلا الا ترفض ظاهره كونه حالق قبل علم باطنه واخلاقه والتزامه والله يعني جزاك الله تبارك وتعالى خيرا لتمسكك هذا لان لا شك ان السمت الظاهر يؤثر في الحال الباطن هذه قاعده لا تحتاج اصلا إلى اقامه أدلة لان الواقع يشهد عليها والواقع خير برهان وشاهد وقد بين شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيمه هذه القاعده ودندن حولها كثيرا بل تكلم بها كثيرا في كتابه الإيمان سواء الايمان الاوسط او الايمان الكبير وان مساله تلازم الظاهر والباطن هذه مسألة يعني دل عليها الشرع والعقل وبالتالي نعم أن نحن لا ننكر أن يكون هناك رجل حلق وافضل من واحد بل من كثير من أصحاب اللحى نحن لا يعني بالفعل كما قالت الاخت وصدقت فيما قالت ان القضية ليس قضية انه مجرد ما يكون ملتحي يحكم عليه بالالتزام وغير ملتحي يكون يعني غير ملتزم هذا طبعا كلام يعني ينبغي ان ينظر فيه لكن مع هذا نقول اذا كان الرجل متدينا وعلى خلق ويحب الاستقامة والدين واهله فلماذا لا يتشبه بهم نعم قد يكون مغرر به وهذه مساله اخرى قبل يعني أن يحكم على الشخص أو يرفض انا انصح الأخت الكريمة بان تسال من يطلب منها الموافقة على هذا الشخص وتطلب منه انه يذهب اليه ويساله لماذا انت حالق ربما يكون مغرر به ومتصور ان مثلا يعني اللحيه قد تاتي عليه باضرار قد تحول بينه وبين كذا ويعني المهم ان قد يكون عنده نوع من العذر حتى وان كان عذرا غير مقبول يبقى له اولا ولعلنا ناخذ بيده إلى طريق الهدى والخير فنعم انا افضل انه لا يدخل حتى يعرف عذره وينظر هل العذر يقبل ام لا وهل هو على استعداد بالفعل ان يعني يتمسك بالحق إذا علمه أم انه يرى ان هذه الشكليات لا قيمه لها ولا منزلة لها في الدين وان ده نوع من التعصب والتشدد ونحو ذلك أو قد يكون صاحب فكر مخالف كاخوان أو غيره يبقى هنا يكون الرفض عن بينه لكن مجرد انه حالق لا نسال الاول نشوف ايه الحامل له على الحلق هذا ورايه في المسألة اعتقاده ثم بعد ذلك نكون يعني حكما صحيحا عليه اذا الحكم على شيء فرع عن تصوره والله اعلم خطيب وخطيبه يزورها كل يوم مثلا ويجلس معها بغرفه مع بعض ويوم من الايام وهم خطيبين البنت كانت حامل من خطيبها هل حرام الله المستعان هذا ثمن عدم الالتزام بالشرع المخطوبه بالنسبه للخطيب قبل العقد عليها اجنبيه لا يحل له منها إلا ما يحل للاجنبيه من هذا درجه او ذاك فالعلاقه بين الخطيب والخطيبه أو المخطوبه لا. العلاقه بين الخطيب والمخطوبه علاقه اجنبي باجنبيه الا ان هناك وعد بالزواج يعني الخطبه لا تمثل اكثر من وعد بالزواج فلا يجوز أن يجلس معها او يخرج معها أو يخلوا بها أو نحو ذلك حتى وان جلس في بعض الاوقات كيعني زياره عائليه ينبغي ان يلتزم باداب الجلوس والنظر ونحو ذلك كما لو ان الجلسه هذه لا علاقه له بها ولا يعرفها أما إن يصل الأمر انه يخلوا بها وتحمل منه فهذا لا شك سفاح وزنا ولا يبرر ابدا ان هي خطبت فمن ناحيه آثم نعم آثم وهذا كما قلت زنا والعياذ بالله فنحذر كل الأباء أو اولياء الأمور من التسهل في هذا الباب لان الخطبه ما هي إلا وعد بزواج ولكل من الطرفين الحق الكامل في فسق هذه الخطبه اذا احتاج الى ذلك من هي الفرق الناجيه التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم الفرقه الناجيه في كلمات محدودات ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هذه الفرق الفرقه الجماعة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم على الحق والهدى ومن سار على دربهم إلى قيام الساعة و نستطيع أن نقول من وافق الحق قولا واعتقادا وعملا فهو الفرقه الناجيه وهو الطائفه المنصور وهو الطائفه الظاهره في الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بهذه الالفاظ أو بهذا المعنى ولذلك يعني ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال الجماعه ما وافق الحق وان كنت وحدك الجماعه ما وافق الحق وان كنت وحدك وجاء في حديث الجماعة حديث يعني افتراق الامم افترقت اليهود على 71 فرقه افترقت النصارى على 72 فرقه وستفترق امتي على 73 كلها بالنار إلا واحدة وهي الجماعه وهي الجماعه طيب ايه هي الجماعه يفسرها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بقوله الجماعه ما وافق الحق وان كنت وحدك ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم أو من خالفهم حتى ياتي وعد الله وهم على ذلك والعلماء رحمهم الله تعالى لهم شروح كثيرة في مسألة الفرقه الناجيه لكن ما قلته يكفي لان خير الكلام ما قل ودل يقول ما حكم شراء ادوات البناء بالتقسيط من حديد وغيره على ان ياخذ البائع 10% زيادة على الثمن الاصلي البيع بالتقسيط يشمل كل انواع البيوع والعلماء رحمهم الله تعالى اكثر العلماء على جواز البيع بالتقسيط وخالفت يعني طائفه قليلة جدا واعتبروه نوع من الربا وياتي على راس هؤلاء الشيخ الالباني عليه رحمة الله تعالى فكان يرى ان البيع بالتقسيط ممنوع كله لكن اكثر اهل العلم سلفا وخلفا على جواز البيع بالتقسيط لكن يشترط ان يقول بان هذه السلعه بكذا يعني هذه السلعه ابيعها عليك بالتقسيط ب 1100 جنيه وهي كانت قسط مثلا ب 900 جنيه او ب 1000 جنيه فيحدد السعر اما مسائل 10% او 20% هذه مسألة لا علاقه لها المهم ان يكون السعر معلوم بالنسبة للقسط ومعلوم أيضا كيفية السداد ومتى يكون ونحو هذا أخت يحدث لها إفرازات بدون سبب بكثره وقد تحدث في الصلاه فهل صلاتي صحيحه ام باطله تتوضا بعد دخول وقت الصلاة ولو نزلت هذه الإفرازات إذا كانت بهذه الكثره يعني قريبة من سلس البول أو انفلات الريح أو نحو ذلك فلا تلتفت إليها حال نزولها يعني تتوضا بعد دخول وقت الصلاة ثم تصلي بعد ذلك مباشرة حتى لو نزلت هذه الإفرازات إذا كانت مستمره فلا شيء عليها ان شاء الله هناك أخت تحيض وهي حامل فليكن نزيف مثلا أو تعامله معاملة الحيض الاصل أن الحائض الاصل أن الحامل لا تحيض الاصل ان الحامل لا تحيض ولكن لا باس انه يستثنى من هذا الأصل بعض الحالات وهذا معلوم أيضا بالواقع ان في بعض النسوه يعني يستمر معهن الحيض مده حملهن بالانقطاع كالعاده القديم فهذه الاخت بنسالها بنقول لها اذا كان هذا الدم بينزل فعلا في موعد العادة القديمه يعني كانت عادتها مثلا انه الدم بينزل عليها من يوم مثلا 10 ليوم 15 في الشهر وهي حامل ايضا نزل عليها الدم في هذه المدة والدم نازل بنفس أوصف الدم اللي كان بياتيها قبل ذلك من ناحيه اللون الرائحه القوام فنقول يمكن هنا أن نقطع بأنها حائض وتعامل معاملة الحائض أما إذا كان الدم بينزل عليها في وقت مخالف للدورة القديم والدم مختلف في اوصافه دم احمر مثلا أو قريب إلى الصفرة أو القدره أو نحو ذلك فهو ده اللي بنسميه نزيف ولا حكم له بتعامل معامله الطاهرة يبقى هنا اللي هيفرق بين المساله إذا كان حيض أو لا احنا بنقول الاصل ان فيش حيض لكن لو كان الدم اللي بينزل عليه في نفس أيام الدوره القديم وبنفس اوصاف الدم القديم هنقول حيض وتبقى حالة مستثناه وإلا فهي استحاضه أو نزيف حكم تسمية سدره المنتهى كاسمها يجوز أقل الأحوال الكراهه سدره المنتهى هذه مذكوره في كتاب الله تبارك وتعالى في موضع من مواضع التذكية والمكانه والشرف عندها جنة الماوى والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتغيير الأسماء التي تحمل معنى التزكية فغير اسم بره إلى زينب وعليه فنقول ان هذا الاسم لا ينبغي أن يتسمى به لشرف موقعه وعظم مكانته ولما يحمل من تزكية كما ذكرت والله اعلم هل يجوز ان نقول اللهم صل على محمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك هذا نوع من التكلف هذا من التكلف ولكن نقول اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم خلاص هذه الصيغه التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم واكمل الهدي هدي محمد صلى الله وسلم وعندما نقول كما صليت على إبراهيم وال إبراهيم نحن لا نعلم اي صفة الصلاة وكم الصلاه التي صلىها الله عز وجل على ابراهيم فلماذا يتكلف بإيراد امور لم ترد على لسان السلف ولو كان خيرا لسبقونا إليه يبقى هنا الأصل والأولى والصواب أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا داعي للفلسفه في غير محلها أو الفتلكه في غير محلها بتقول او بيقول لو كان الأب افتتن لا حول ولا قوه الا بالله لو كان الأب يعني فوتين قبل ما يموت ونظر لابنته وابنته ماتت هو هي واولادها ده حرام عليها وازاي لو هو حرام تكفر عن الذنب ده طبعا حرام ادي مساله لا ينبغي ان يسال عنها يعني الله تبارك وتعالى قال اِن يبلغن عندك الكبر أَحَدُهُمَا أو كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَنَّ كَلِمَةَ أُفٍّ هَذِهِ أَدْنَى دَرَجَاتِ الْإِذَاءِ كَلِمَةُ أُفٍّ أَدْنَى دَرَجَاتِ الْإِذَاءِ فَمَا فَوْقَهَا فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا وَأَكْثَرُ ذَنْبًا فكان البنت تتجرأ حتى تشتم والدها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه صحابه رضوان الله عليهم تعجبوا قالوا كيف يسب الرجل والديه قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب أمه فيسب امه حتى بطريق غير مباشر جعله من اكبر الكبائر يقولوا طيب الان ده راجل يعني فتن ونظر إلى بنت نظره سيئه او حتى راودها عن نفسها نقول الله تبارك وتعالى يقول وان جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ثم وصاحبهما في الدنيا معروفة ونلاحظ هنا كلمه جاهدك يعني حرب بينهم لكي يحمل ولده ويكرهه على الكفر ومع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفة ولا ندري هل كانت هذه الفتنة عن ادراك منه ووعي ام أنه كبر فصار يخرف ولا يدري ما يفعل ونحو ذلك يبقى هنا نقول البنت هي تبعد عن موطن الفتنه ولا تحاول مثلا او كان عليها يعني ايه كان عليها الا تجلس امامه بطريقه أو بملابس أو كذا تثير يعني شهوته او نحو ذلك يبقى هي اللي عليها التحفظ وهو نحن لا نقول انه غير مخطئ لا هو مخطئ نعم واثم نعم ولكن كل هذا لا يحمل على سبه وشتمه اما وقد وقع ذلك فالتوبه تجب ما قبلها ويعني اكثروا من الدعاء له والاستغفار عما بدر منكم لعل الله عز وجل ان يغفر لكم واذا كان يعني يعني او طالما انه مات يعني لو كان لم يموت كنا هنقول له ولكن اذا مات يبقى هنا بنقول يعني أكثرنا من الدعاء له والاستغفار من هذا الذنب لأن يعني من الامور التي يعجل الله عز وجل بها العقوبه مسألة عقوق الوالدين نسال الله أن يعفو عنا وعنكم هل الاختلاط مع المهندسين والدكاتره يعتبر محرم لا طبعا او ربما يكون محرم هل يعتبر او هل الاختلاط مع المهندسين والدكاتره يعتبر محرم نعم محرم وأنا في اللقاء الماضي تكلمت في مساله الاختلاط هذه بما يكفي يرجع إلى الجواب اللي ذكرته في اللقاء الماضي مباشرة ما هو الفقير الذي يستحق الزكاه الله تبارك وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين نعرف المسكين ومنه نعرف الفقير أن الفقير الاصل انه معدوم ليس عنده شيء اما المسكين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالذي ترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان انما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه يعني وعنده ولكن اللي عنده لا يكفيه والله تبارك تعالى قال في سوره الكهف واما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر يعني عندهم سفينه ومساكين لكن سفينه مهترئه قليله الايراد يعني لا تكفي حاجتهم لان ربما تكون بتنفق عليهم اكثر مما تدر عليهم فمن هنا بنقول إن المسكين بيكون عنده ولكن لا يكفيه اما الاصل في الفقير انه ما عنده شيء اصلا وبهذا يتبين الجواب يقول البطء في تحصيل طلب العلم يعني من الممكن أن انتهي من شرح كتاب يعتبر متوسط بعد أكثر من سنتين فماذا أفعل وانا الآن أريد التفرغ للطلب في سن الشباب واريد التحصيل وخصوصا الدروس الاسبوعيه المسافه بينها كبيره وانا بيضعف ايماني الا بدروس العلم فماذا أفعل؟ يعني معلوم أن دروس العلم تتفاوت فهناك دروس بالفعل يزداد بها الإيمان لا سيما الدروس التي تتعلق بالعلم بالله تبارك وتعالى باسماءه وصفاته وافعاله العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم واخلاقه وشمائله وادابه العلم بمحاسن الإسلام والرقائق ونحوها فهذه لا شك ان علوم بيزداد بها الايمان لكن هناك علوم ربما والراصد قسوه القلب في بعض الاحيان لا سيما اذا يعني انشغل المرء بها انشغالا تاما عن هذه العلوم التي ذكرتها كما مثلا العلوم الاله عموما كالغه واصول الفقه ومصطلح الحديث ونحو ذلك لا سيما الجرح والتعديل فهذه في الحقيقه يعني كثيرا ما تورث قسوه في القلب فلا مانع اخي الكريم إذا كنت بالفعل تكون طالب إذا اردت بالفعل أن تكون طالب علم ينفع الله عز وجل بك انك تشبع بين الخيرين تحاضر على تحافظ على او على الدروس التي يزداد بها الإيمان نحو ما ذكرت لك وتجعلوا اوقاتا اخرى للدراسه المنهجيه التي تحتاج إلى نوع من التركيز والمذاكره والمراجعه والحفاظ ذلك والقضيه ان بعض اخواننا الذين يبداون الطلب يبداون بمراحل لا تناسبهم الأصل انه الإنسان يبدأ اولا يتعلم فروض الاعيان اللازمه ك البسيطة البسيطه كمثلا كتاب مثل كتاب التوحيد للشيخ الفوزان أو الارشاد له ده اوسع بعض الشيء ثم ما يلزمه من العبادات طبعا إذا كان في سن بيصلي وبيصوم يبقى يلزمه فقه العبادات من الصلاه والصوم إذا كان هي يعتمر يعرف احكام العمره إذا كان هي يتزوج يعرف احكام الزواج هذا ما يلزمه اولا ثم يتعلم الرقائق مثلا ويعني يتعرف على مفسدات القلوب وما يصلحها وما يتعلق بها عموما هذا ما يلزم ثم بعد ذلك يبدا يرتقي خلص كتاب في التوحيد ينظر إلى كتاب اخر وهكذا أما انه يبدا بعلوم الاله ولم يحصل العلوم فروض الاعيان هو ده اللي بيجعله ينقطع في وسط الطريق أو يبقى على جهل بأصول يلزمه أن يعرفها اولا هي مساله التدرج والمنهجيه في تلقي العلم بتساعد كثيرا في المضي قدما لكن اللي بيبدا من فوق غالبا ما بينزل لتحت يعني من يبدأ في مرحله فوق مرحلته غالبا ما بيرجع إلى أسفل بخلاف من يبدأ من أسفل فإنه يرتقي غالبا ودائما فيعني أنظر إلى مستواك العلمي ايه اللي يناسبك ولا إن هناك دروس يعني يكون الشيخ بيقصد من وراها انه يرب فيك ملكه معينة يعني ممكن الآن عندي مثلا بندرس في كتاب نيل الأطار ربما لنا أكثر من سنتين في المجلد الاول لأن ليس الهدف أن نمر على مسائل وسائل الفقه ونعرف الراي الراجح فيها من المرجوح ونحن ذلك لا هي القضيه قضيه كيف نربي عند انفسنا واخوتنا ملكه البحث والنظر ومناقشه الادله ونحتدلك وبالتالي قد يكون يطول النقاش في مسألة واحده لمده مثلا اسبوعين أو ثلاث باعتبار ان الدرس اسبوعي فهذا هدف الدرس ليس هو تعليم فقه ليس هو معرفه احكام فقهيه ولكن تعليم أو تدريب على الملكة الفقهيه اللي تجعل الانسان عندما يقرأ وحده أو يضطر لبحث مساله من المسائل يتمكن من ذلك بفضل الله تبارك وتعالى ومعونته في فيلا تقدم لخطبتها ايه مالكم الليله كله خطر ربنا يسعد كل الاخوات ويتخطبوا لاختي فيلا تقدم لخطبتها رجل ملتحي يقوم الليل يحفظ القران او كثيرا منه ولكن يفكها ب18 عام وهي عمرها 30 هي تقول عن ما شاء الله ولكنها ترى الفارق كبيرا جدا ولا ترتاح لذلك فهل يجوز لها رفضه نعم يجوز لها ذلك نعم يجوز لها ذلك بل انا اصلا يعني لا أشجع على هذا الفارق الكبير ايضا بين الرجل والمراه لان هذا الرجل قد يكبر بعد يعني مثلا 20 سنه عندها 30 سنه الان يعني وهو عنده واضح كده 48 سنه يعني بعد 20 سنه عندها 50 سنه يعني ممكن تكون حاجتها إلى الرجال ما زالت ما زالت قائمه وهو يكون عنده مثلا 68 سنه يعني خلاص فهنا يعني قد لا يستطيع أن يعف يعني لو قلنا الفارق يكون مثلا في حدود خمس الى 10 سنوات اه لكن هذا فارق حقيقه كبير لكن على كل المسألة بتعود الى نوع من التوافق بين الطرفين فان كانت ترى انها يعني تقبل ذلك وتتحمله فلا باس ولكن ان كانت تخشى أن تمتد عنها بعد ذلك الى شاب او واحد يعني قريب من سنها أو نحو ذلك لا نقول الأول أو نقول الأفضل هنا أن تلبي رغبة نفسها ولا تنصاق وراء يعني ما يمكن أن يقال عنه نحاول ونقرب لان هذه المسألة لا تحتمل التجربة لما يترتب عليها من مفاسد بعد ذلك ما لم تكن المراه مقتنعه تماما بما تقدم عليه أو تفعله واما حديث إذا جاءكم من ترضون دينه حتى الحقيقة يعني من كل طرقه فيه ضعف وعلى فرض ثبوتي فقد بينت انه المقصود ليس هو المفهوم منه الآن ولكن المقصود انه الإنسان صاحب الدين ينحى جانبا بالكلية مهما كانت الاوصافه الأخرى ويقدم غير المتدين أو غير الخلوق تملك عائله امي شركه ورث عن جدي وهي عبارة عن محل تجاري لبيع الملابس الداخلية توفي خل الذي كان يهتم بجميع أمور المحل والمحل بتعامل مع البنك وعبر البنك وجميع البنوك الربويه في بلادي ما عدا واحد فتح مؤخرا عائلتي يريدون أن اتولى الحسابات باعتباري المتعلمة الجامعيه الوحيدة ولا يريدون اختيار غريب أنا في قررت نفسي لا اريد العمل السبب الأساسي هو التعامل بالربا واعتقد ذلك واضحا ولا إن ان كانوا سيوافقون على تغيير التعامل مع البنك الربوي إلى البنك الإسلامي ما رايكم وما حكم الاموال التي نتلقاها عن طريق هذا المحل كارباح سنوية هل هي حلال أم يجب تطهيرها وكيف ذلك هي ليست المصدر الوحيد للدخل ولكنها تساعد كثيرا بالنسبة لامي خاصة هناك أيضا نقود تاتينا عن طريق كراء محل تجاري طيب وكذلك والله طبعا يعني مختصر السؤال ان البخت الكريمة بتقول ان عندهم محل تجاري بيتعامل مع البنك لابد ان نعرف صفة التعامل هذا هل القضيه انهم يعني يدفعوا اموالهم لهذا البنك للاحتفاظ بها حتى لا تتعرض لسرقه أو نحو ذلك أم ان بيتعاملوا مع البنك بحيث ان هم بيقترضوه احيانا اذا احتاجوا الى مال لشراء بعض الحاجات أو نحو ذلك المساله تختلف اذا كان مجرد وضع المال في البنك على سبيل الامانه للاحتفاظ به لوقت الحاجة فالامر أخف من أن يكون في تعامل متبادل بين المحل والبنك ياخذون مالا يشترون به ثم يردون المال إلى البنك مره ثانيه فان كانت الأولى ف الاصل انه لا يجوز وضع الأموال في البنوك الربويه ولو على سبيل الاحتفاظ بها لأن ده نوع من التعاون على الاثم والعدوان إلا في حالة الخوف الشديد على فقدها وعدم وجود وسيله اخرى لحفظه طبعا الاخت بتقول الآن ان في بنك اسلامي فتح مؤخرا في بلدتهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح احوال المسلمين في كل البلدان يبقى هنا يلزمهم أن ينتقلوا من هذا البنك الربوي إلى هذا البنك الإسلامي فان وافق اهلها او ان وافق اهلك على نقل التعامل الى البنك الاسلامي او قمت انت بنقل التعامل إلى البنك الاسلامي هذا فلا باس أن تقوم بالاشراف على هذا المحل باعتبارك المتعلم الجامعيه الوحيد وإن أصر على التعامل مع البنك ب وضع المال طبعا هتضطري ان تذهبي بنفسك لايداع المال أو تكلفي غيرك أن يذهب لايداع المال وفي هذا مخالفة شرعية واضحة أو إذا كانت المسألة الأخرى انك بتضطري إلى اخذ مال من البنك لشراء اشياء فهذا ايضا اسوا من صورة الأولى فإياك ثم إياك وليتصرفوا كيف شاء وأما بالنسبة للمال الذي يأتيكم فالأصل ألا تأخذوا من المال إلا ما كان بحسب الربح من خلال المحل إلا أن يكون هناك كما قلت في الافتراض الأول إن المال لما بيوضع في البنك بيوضع لحفظه فقط فهنا لا باس أن تاخذه حتى وان وضعوه في البنك بدون فوائد اذا كان في فوائد قدروا هذه الفوائد وتخلصوا منها في مصالح المسلمين العامه يعني مستشفى خيري مدرسة رصف طريق شبكه مجاري شبكه كهرباء ونحو ذلك المصالح العامه التي يحتاج اليها المسلمون ويعني اذكر نفسي واخواني ب الاجتهاد في الطاعات عموما والصيام بصفه خاصه لاسيما لاسيما في هذه الامواء لاسيما في هذه الايام عندنا وفي بلدان أخرى كثيرة يعني النهار قصير والجو طيب ولطيف حبذا لو صمنا كل بحسبه طبعا في البعض يعني يجتهد في الصيام اثنين مثلا ومن لم يكن يعني قادرا على ذلك ان شاء الله يمكن أن يجتهد في الصيام من الغد لأن هذا اول أيام البيض 13 14 15 من شهر ربيع وفقنا الله اياكم لما يحب ويرضى ونعتذر لاخواننا الذين يعني نعتذر الذين لم نتمكن من الاجابه عن اسئلتهم الليله وا الله تعالى سنبدا بها اللقاء المقبل واذا كان من اسئله قديمه فان شاء الله يعني ابحث عنها واجيب عنها مره ثانيه ايضا في بداية لقائنا المقبل ان قدر الله عز وجل لنا أن نلتقي انه اكرم مسؤول وبالاجابه جدير نسأله تعالى أن يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يصلح احوال المسلمين وان يطهر المسجد الاقصى من دنس وان المسجد الاقصى من دنس الصهاينه الغاصبين واوصي نفسي واخواني ايضا بالاكثار من الدعاء لسيما في جوف الليل الاخر فدعوه المظلوم مجابه وهؤلاء الظلمه قد بغوا واعتدوا فنسال الله تبارك وتعالى أن يرد كيدهم إلى نحورهم وان يبرم لهذه الأمة أمر رشد امر رشد يعز فيه اوليائه ويذل فيه اعدائه انه ولي ذلك ومولاه والسلام عليكم ورحمه الله سبحانك الله وبحمدك